لا تطيع الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون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 أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون, تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره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 فأنظر علينا حجارة من السماء، فأنظر علينا بعذاب أليم، وما كان الله ليعدبه وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون